الشيخ ابو العلاء الشعيشه يتلو ما تيسر له من سوره التوبه اولئك من الشيطان الرجيم بسم الله جل من الرحيم إِنَّا إِدَّةَ الشُّورِ عِندَ اللَّهِ إِسْنَا عَشَ وَشَهَا إِسْنَا ಚ الْأَرْبَعُ خُرُم ذَلِكَ ذِي النُّورِ الْقَرِيمُ فَلَا طَغْوَى لِمُ ಅಲ್ಲೇನು يُبَوِّلُ بَيْنَهُ إِلَّا نُجُمًا جَفَا ಜೀಲ ಕೂ pa 1 um. Oh, mm -hmm. I did! ಲೌಕಿಕನ Was there uh, a lift? in them وال لهو Oh, oh, oh, oh, oh. 1 ವೀನ್ <mim>